دعاء ختم القرآن الكريم اللهم لك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أن تقيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق وجهنا وجوهنا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما نحن من المشركين إن صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرنا ونحن من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربنا ونحن عبيدك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيها إنه لا يصرف عنا سيها إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ذكره الداكرون الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلا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 واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا سبحانك ربنا ما أرحمك سبحانك ما أعدمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك من رب عظيم سبحانك من رب غفور سبحانك من رب تواب سبحانك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور مولانا, مولانا عز جاهك مولانا تقدست أسماؤك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 وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجوير بين البحور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوحيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائكا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 اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغلنا بفضلك عمن سواك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثلان عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليه اللهم إنا نعود بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين يا رب يا رب ها هم لا إعبادك يرفعونك فر الضراعة نيك يسألونك مسألة المسكين قد خشعت لك قلوبهم ودرفت لك عيونهم وذلت لك رقابهم وَإِنَّ لكل واحد منهم حاجات فاللهم لا تفرِّق جمعهم هذا وأنت القدير الكريم الجواد العظيم إلا وقد أعطيت كلا منهم حاجتا وفرَّجت عنه قربتا اشفي يا ربنا مريضهم وعاف يا ربنا مبتلاهم وارزق يا ربنا عقيمهم ورد يا ربنا غائبهم وارحم يا ربنا ميتهم وزوج يا ربنا عازبهم واجمع شملهم وأصلح خلافهم وبارك لهم في أعمارهم وأبدانهم وأعمائهم وأموالهم وذرياتهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعمامنا وعماتنا ولأخوالنا وخالة وخالاتنا ولأصدقائنا وجميع أقاربنا ولبشايخنا في الدين ولمن أسأنا إليه ولمن أحسن إلينا ولمن أوصيناه بالدعاء ولمن أوصانا به وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ما قرأناه من كتابك العزيز واجعل ثوابه لمن قرأه وسمعه وأمن على دعائه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين